بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فَتَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ تَثَرَّتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الذي خلقك فسوَاك فعدلك في اي صوره ما شاء وركبك كلا بل تكذبون بالدين وان عليكم لحافظين ترى من كاتمين يعلمون ما تفعلون ان ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جهنم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغايبين وما, وما ادراك ما يوم الدين ثم دين. ما, دين. ما يرى كما يوم الدين يوم, يوم لا, لا تملك, تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله